من الراحة الهدف العله الراحة نريد أن نأخذ جدريغا روحيا لمناثب السن السبير نستوشيه من التغرب على جرب ثم فكره ان التجربة على الجبل دي مجرد ان الشيطان جرب المسيح والخدس او بالملك او بالمناظر الرحامية لكن التجربة تحمل معنى الاخر ايه المعنى الثانية ده لازم نخليه موضوع جب ان المسيح قاعد في جبل معرفة مع الآب مشغول لهذا الجو الروحي لا تخفير الا في الآب وعندنا الشيطان يحبني يخل الواحد من شغل بحدة تانية من شغل بالخد من شغل الأرض ومجدها من شغل بالمناظر الروحانية المهم انه هو يسير ربنا ذاتي بأي طريقة ويقطع بحدة تانية الحرب الأولى للشيطان إن يعيش الواحد من عشر مع ربنا يجب له أي حاجة لأن الأعدى مع ربنا تتعبه من المثل لآدم وحواء كانوا عايشين مع ربنا في الجنة والشيطان بدأ يوجه افكارهم الى شيء آخر الى الشجرة الجيدة للنظر الشهية اللي تهزل العيون يوزفهم الى المعرفة الى الخير والشر المهم انهم يسيبوا ربنا ويفكروا بحاجة داني لأنه أجدت مع ربنا دي اتجابه وما زالت على قصة تدور إلى يومنا هذا وما زالت طريقة الشيطان هي نفسيها إزاي يحول الاتجاه أن احنا ننشغل بحاجة غير ربنا إزاي يحول الاتجاه أن احنا ننشغل بحاجة غير ربنا الذي نزل من مستوى الله والسماوات إلى أي مستوى حتى ولو يظهر روح لها أولى عليه ولذلك الحرب الأولى للشيطان الحرب الأولى للشيطان هي هي تقديم اجتماعات اخرى اجتماعات اخرى مشاكل اخرى غير رسم فنجد تعمل ايه بيك تكثر الوطية الكبرى في الوطية الاولى الكبرى تحب الرب الهد من كل قلبك من كل شكرك من كل نفسك من كل قدرتك طب وإذا أنا شغلت بحاجة ثاني أبقى مش حبه من كل فك لأن في حاجة ثاني طريقة الشيطان أن يدخل شيئا آخر في قلبك إلى جوار الله أولها تقول سويقة الشيطان أن يدخل شيئا آخر إلى قلبك غير الله ومع ذلك يركز على الشيء الآخر وشوية بشوية يجد ربنا نفسه على خامس صلبة وبعدين يجب نفسه خارج طلبك مجهول بحدات كبير دي تشكرني لقصة مريم ومرسة مريم انشغلت بشيء صالح انها قاعدة مع ربنا ستأمل فيه وفيه كلامي بالحلو مرثا كان ممكن برضو تبقى زي أختها لكن التجربة التي قدمت لها كانها تحسن وتفترض لأجل أمور خخرة حتى لو كانت بالتلت على المسيح فكركم مرثا كان الشعر أنها غلطانة بالعقل المسيح اللي اشتبتنا فإحنا بنبيت عليه نجيب له حاجة يسرطها نجيب له حاجة يسلها نريحه تعمله زي ما انت عايزون كله خويس لكما تقعدوش مع المسيح وتسمعوا كلامه وتتأملوا فيه فلو تبيقوا عليه للحرب هو هتفتدي يجيب خطيئة في الشغل دي الخطيئة دي في الآخر خالص دي لما الواحد ينخبط على الآخر لكن في الأول يجيب له حدا كويس من شغل ولو يخدم على المسيح من شغل ولو غير يخدم على المسيح زي ايه مثلا زي مثلا انسان يخدم في الكريم حد يقول لي الخدمة عصة حد يشيري يعني سات وزك وزك وعرفت الحرب الزك تقول لي ملاقيتك مثلا عايز تخدم في مجابة الأحد تقول لك او او او شلو جدا من خدمة الأحد وانا اخدم معك واتبت معاك واتبت ما لك النادي دا تشيبه كده دا الفان تلعبه فيه الناس دا لازم تشتمت النشاط السيسي من دولة حاب يقول تدي حاجة أخر دي حاجة وتشتمت لك ليل وظهار انت مش شاكر غير النادي واللعب اللي فيه والمثليات اللي فيه والنصاد والإبارة والكرميهات والكلام والحاجات وتدور على روحك ما تبعيش عندك دقيقات كل ألأ يا حكاية هم ماذا تبعيش هم نتاع هم تأتي بخدمة اللي خليكنا نهامك في ماذا وخلصت أمور النادي اللي كل المكتبة هتسيب المكتبة يجب المكتبة كلها ونشوف الكتب الصالحة وغير الصالحة والفحوص ونعملها نمر ونجيب الكتب اللي نعتق إيه خليت في المكتبة مش لقيت أي أصل خليت في المكتبة يقول لك قرارات التحديد نشوف قرارات التحديد بقرأهم حرف حرف المهم ما يخلي لكش إيه واحد فقط مش ممكن هذا من الموس حاجة غير إن كنت متوعش مع ربنا، ما فيش معنى إن كنت تخش في الأنفس، وفي الروحيات، مثل مثلاً زي من الكتاب المقدس، الشتى اللي كنا أعرضه، أنت تفكر إن دحنا. ده حدد حرب كده ينكدس أكثر سبع هو حرب كده ينكدس ومعطل ديك نتاج وديك ايه نتاج ده محدد نقرس كاتح الكتاب مثلا ورعي بطلع ايه كتر السمويل الأول يقول لك نقرس ونقرسات كان رجل من رمطاين صوفين من جبل إسرائيم اسمه أرتانة ابن هروحان ابن أبيه ابن توحه ابن توف هو إسرائيم وله إن ده كان اسمه الوحدة حنو اسمه الأخرى كمينة بقول لك يا أخي كان يكنت يعني راجل بارس وعندك عمر إذن الراجل ده إسرائيمي يخلق تموغيل وتموغيل كان بيأجن زبايح والزبايح لا يقدمها إلا الكهنة والكهنة من أوراق هارون ومن سبت لاوي جسم إفرايم يقول إيه الحكاوة دي هو إفرايمي ولا لاوي نخص في الشغلان وتلاقي الكتاب راح وتأمر راح وتجن الناس وترى لأن من سبت لاوي ولا من سبت إفرايم وديه يشككك انتا اقول يا رب ده السموهيد جايد من ينقض إسرائمي ان كان إسرائمي جايد أكل ذا يعني كسر النموث والسايا للحكاوية طبعا عشان انا مستككوش اقول لكم الرجل ده إسرائمي عشان سكن في زبل إسرائم فهو إسرائمي مسكنا ولكن هو من سب تلاوي من ناحية السب لو قلت له سب تلاوي قلت من ذلك هارون ولا لا انهم تخرج من القراءه ما فيش اي فكر روحي على الاطلاق جلاله سبحانه اذا انت تمسك بالكتاب يجعلك عالما بالكتاب وليس عابدا لله يحولك الى عالم بدلا من عابد رجل خبير بالكتب خبير بالكتب يقول لك لا بأنت الموضوع بتصيبه كذا، بأنت تدور على الأمثلة الجديدة بليك، أو الأمثلة الجديدة أبغى لك ولا تللا لا بس في الأمثلة الجديدة ثانية، والشيء في الأمثلة الجديدة وعروقي هو مش هيدا ساعد مع ربنا هذا دين ولا يساعد مع الأمثلة الجديدة، وش differences of the Bible بس كبيرة. وفي النمسكة الكونكوربان يخش وفي تكتير تلانو يتدور على روحك ربنا راح تلات نحن لوقت في الأمسكور بدي ليه الشيء اللي يتعب السيطان ان نتعب مع ربنا مستعد ان نتعب مع كفر ما فيش مانع ما فيش مانع تقعد مع تير الإدتين ما على شرق نحولها إلى بحوث ومقالات ونسلع قطب ونرغم انتهى على رجل الله تخلينه في البحوث للأسف السجيد أيها الأخوة الحساء ان كثيرين من الذين يدخلون في المدال الديني يستغويهم الشيطان بأحد أمرين إما العلم وإما الأنشطة لكن لا يجلسون مع الله إطلاقا هي ده اللي هو مش عيد فالعالم لهوت مجيش مانا لكن متعودك مع ربنا فإننا ما هي بعض مع ربنا هو تلك. إليك أيها أيها أيها ونعود معك. كما تقلل زي أخير من لازم تقرق ثقل الصلاة عشان تعرف إزاي تقلل تقلل تقرق ثقل الصلاة وانت لازم تقرق بين دراجات الثلاء ونوعيات الثلاء طب ايه رأيك نجمع الصلاة اللي موجود في كتاب المفجد كله تعالى دين نترى ونجمع ونجمع الصلاة اللي في الجد يتين وتقال تتغل باحث وتجمع عن الصلاة دون أن تقلل تجمع عن الصلاة انت فال... هو ليش عايز تقعد مع ربناه بس حيث إذا كنت عايز تريد الشيطان، تقعد مع ربنا قصة لطيفة قيلت في أحد الكتب الروحية القديمة عن هذه الأهلاك الجانبية التي يبحث الشيطان، لكي يفتد الإنسان الهدف الأصل وهو الله كل أمي كم في سبأ كم في سبأ عالم ورثين أندرزين فيه واحد معروف من طول الصلاة من هو اللي خيره فمن أستعار بذيله ساب زميله ده يتخدمه شوية لكن لقد خطة واحدة سبعها سنهان سيروح عاشل سلقة تام وزميله عارف ان اللي يارفها تامين سيعمل له ايه اخذ معاش شوية جوافة كل ما يتبع مرحلة والتاني يجري علشان يتبعه يروح ارامي جوهار على الارض ينزل تحت يا سبسك ويقصد يوصل بالترب منه ولقيته يعديه يرجي لي واحدة تاني والستطاع ان يشغله بهذه الأمور الى ان كتب من جسدك لأنه يشغل بحاجة تاني هل انت مشغول بحاجة تاني هي دي المسألة اللي احنا فيها هل انت مشغول بحاجة تاني هرقل ايه نركز ربنا في حياتك ما مركز ربنا في حياتك؟ ما عمق اهتماماتك بربنا؟ ما مدى نخبتك لله؟ بتحب عبدي، بتعير عن نصير، بتفكر شيء كثير، بتنظر كثير. لو تتامل في كتير لو تاخد وقت معاك لو تشغل ذكراك لو تشغل ذك قلبك ولا مشغول بحاجه تاني يعني الناس بيشعرون انهم في قلب الروحيات وهم بعيدون عنها بناء واحد في لجنة الشميثة مجهول بمشاكل الشميثة بنالية الشميثة بأنشطة الشميثة بأخبار الشميثة عادوا في مجلة الشميثة ولكن ربنا مجهول ديزة ولا لا ولذلك اذكر انني كنت لكم في احدى المرات عبارة اخبالها أحد الأدباء الروحيين قال نترك الانشغال ببيت الرب لكي نشتغل برب البيت نحن نظهرين بالبيت بتاع ربنا لكن إنت منشغل بربنا اللي هو صاحب هذا البيت طبعا افعله هذه ولا تتركه تنفسك انت من شغل ربنا انت ربنا يكون لج نفوسنا وشهوة خلوجنا واكثر حاجة الخطم انت هنا على الجبل اللي نستمى شوية بالخدز ايه رأيك نستمى شوية بتحويل الحجارة ايه رأيك فتعلم بك من على جناح الهيكل المنظر اللي فيه با ايه رأيك فيه الملايكة ايه رأيك فيهم ممالك الارض ومجبهة ايه رأيك فيها نسيد ربنا ونخد في ممالك الارض ومجبهة أن سائل السجان دلوقتي لو به يقول أنا لست محتاجا إلى جهود كثيرة مثل أيام زمان مش <تصفيق> مشكّل <تصفيق> <تصفيق> الناس عندهم القراءة يفكر فيها للنهار والأكبر يكمله بهذه الأية النهار ومن قبل شوي وقت فيه الربيع تليه من حد به النهار لأن الناس حاليا منشغلين بالكرة أكثر من ربنا خليهم بالكرة ولا حد لطيف أو بس المهم يفعل عن ربنا المهمة بادة عند البداية عن, عن حرام تقول لك ابدا مش حرام باكبر حلال بس المهم ان الاجتماعه بربنا ونسيق زي من سعيد نسيق زي حاجة بس ربنا ده ما تبعوش معك هو ده اللي بيتابن ما تبعوش معك هو معاي حاجة الكثيرة التي يزغل الانسان فيها نفسه ما سراك من هالحق المهم منك تتسلى بأي حاجة ولا يكون الله هو تسويتك هو الحاجة التي تتسلى بها نفسك أي تتعذى بها نفسك ما يكون شعور يتعذى بأي حاجة تاني في ممكن أن يعطى شيئا لكي يشتغل به الذي يعطى علما يستغل به ينشغل به وجراسات وبقوط ينشغل به والذي يعطى أسرة لكي ينشغل به والذي يعطى أنشطة لكي ينشغل به والذي يُعطى مجالاً اجتماعيا ينشغل به او مركز او وزيجة او اي لعبة من اللعبة او مال او جاه او ثروة او مشروع المهم ينشغل بأي حاجة وربنا دا يتيبه على جنب الجيد وتقول لي ربنا قلت مش خارج لم قصة عديمة قصة عديمة مش بتعت المهرجة دا. ربنا داعم الناس في بتاعه ففي واحد, واحد قال له عندي خمسة أزواج بقر لا تبرهنها هتروح للبقر كي تختفي واحد قال له من جو لا يزيد واحد قال له أبوه مات وراح تنمو قالوا دعي الموتى يا بكمون موتهم كل واحد اتساد ينشغل بحاجة المهمة ما يرحش مع المطير مع ان كل واحد منهم كان قنعم عليه بشيء في قصة الابن بالل الصغير والابنة بالل الكغير كل واحد ينشغل بحاجة الابن الضغير انشغل بملذاته والفلوس والميراس وزي يسرف ويهيط مع أصحابه المهم ما يعود مع الآبه وبس. طب الابن الكبير كان بعيدا أيضاً عن الآب نزل إيه بالخدمة قال له أنا أخدمك سنين هذا عددها. الظاهر انه انشغل بالخدمة لدرجة انه لم ينشغل بقبيه صحة من كده. وبعدين بدأ يفقى فيه فارخ عاطفي دين وبينه يقول له حظ لم تسعطني جديا لأفرح مع أصدقائك جرالك ايه يا ابني جرالك ايه انت مزغل بالقاد ولا مزغل بأصدقائك ولا مزغل بالفرح ولا مزغل بالجد. ولما يشغل بأخوك الصغير وانتقاده المهم يشغله بأي حاجة لكن لا يفرح مع أبيه ولا يشترك معه ما تهدو فالساعدين يشغل بأي حاجة أي حاجة وهنا يبدو صوت المسيح يعاكد ويوضخ بنفس الأطلوب اما قدركم ان تكهروا معي ساعة واحدة طب السلمين زلن شغلوا بيه شرقوا كل شيء وتبعوا المسيح هذا الفيزة جدا وقت اللي زلني زلهم بالنيان هو مرض ما اعادوش مع المسيح ولا تعرف انا مرضو عايز اتألك ما مركز الله في قلبك ما مركز الله في مشغولياتك ما مركز الله في اهتماماتك الشخصية كون انك انت تقول ما عنديش وقت اصلي معنى ما اعطيت استماماتك لحدات اخرى كتير خالص والحاجة الوحيدة اللي مش مديها اهتمامات هي الصلاة عندك وقت ليها لو كانت مهمة كنت لقيت لها الشيطان خد اهتماماتك خد عقلك خد فكرك وداهم في حتة تانية خل الصلاة مش مهمة بالنسبالك وعادت مع ربنا مش مهمة بالنسبة لك وهي دي اللعبة باللعبة الخطيرة ان احنا نستمت حاجة اكثر من ربنا الشيطان مش عايز غربي الشيطان مش عايز غربي نستمت حاجة غير ربنا لا كان ناشي مع ابراهيم وابراهيم مستمت ربنا عشان كده اللي يتكلمين شي سايق مع ربنا طيب يعمل ايه ستعم ما نمشي بالنزول يستموا اللي تدخل سريع ايه تدخل في الغنم والمرأة والعزل ما يكفيش ويستد يدخل الرعاة مع بعض وبعدين يعمل ايه طيب ما واحد يشوف له حسر. ومشد حتى الغنمات خليكم الله يعني انصحك احسن نصيح مش اتلاه حتى فيها عشر وخدرة ومرأة احسن من شادون كجنة الله كأرض نصيح شاد النصيحك في احسن منك ودخل شادون وانتغل بالغنونات والبجرات وبالأرض المعشبة وضع بعد كله دور على روحه ملعاك ومر سبي ومرت حرقة في المدينة وخرجت بشر اليدين والملك بأيزه في جاء واللي افعد عن المزهوليات دي افعد عن الأرض المعشبة ابعد عن جنة الله دي التي ستتطورها جنة لا تقشي كل الزائرة دور على أبديتك كون علاقة مع ربنا بعيدا عن السادون بعيدا عن العشر بعيدا عن الغنم بعيدا عن السرعة سيرة من بكل هذا انت تعرض مع ربنا انت انت تعرف ربنا انت تحب ربنا انت تتسقط محبته في قلبك انت تقول شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني انت تقول محبوب هو اسمك يا رب وهو طول النهار تلاوتي ولذلك شعب السيطان لما لقى مجموعة في الرفضان شعب كل حاجة حتى يعود مع ربنا لذلك كل الحياة معاك كديس أنتون طب أختك سوتيها كيس فيه بمسؤولية لكن كتب يقول من أهمل خاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وطار ترى من غير المؤمن وقعد مع أخي تأخي شوف أدو أدو انتسر عليك هل تبه الفقرة شير من تنوث دمت تستطيع تعمل مشروعات للفقراء يلتونيك فدان يتخلوا المشروعات على الفقرة والمسكين والقيامة الصاهرة المقلة عند الله الآن هي هذه افتقاد اليدامة والحرامة في غدهم ومبعدين ايه شغل يا اخي بالطور ما بيش على ليس طب مركزك تنتك بقاها تاخد مركز ابوكو وتستطيع انك انت تنشي للعدل في البلد ولي. أي طريق نشي وتابل كل حاجة لأكي السكة يربيه وضحب في الحرب ما بيش بيجا حين كنت كنغات ونشفة مع الشفاء نا مش فأبل كلمتك أبا جال أنا عايز ربنا بس لا فلوس ولا أخر ولا حاجة ولا فقرة أنا عايز ربنا بس ما يجغل غير ربنا حاجة تفيد وتغير عشان كده لما أنظر كنت غرب الوخدة حاول يمشي منهم اي طريقة بقى يجب له مفزعات يجب له اطلاق وحوش يجيب له تجارب نساء، يجيب له اي حاجة المهم يبعده عن الصالح اي طريقة ولا يبتدرب عادينا لو بتدرب كان بيدربوا يدربوا مرة لما تركوا بالحي ومي يدربوا ولا يتلين والدراجات يتعب الشتان مثلا امتكر عن تنسي قاعد وتنسي دا ايه من المسلم الجاد عدال من المسلمتها بكل حاجة انا تأتي معنا لو واحد عن تنسي قاعد ما اتأتي منه كله متعايز ازده ايه جاد تعطين جايد ازده في الابان ما بالهدي هذا اللي حاجة الشسان عايز يبعدك هزا بنا وغاد بأي طريقة لأي مجهودية، لأي لعبة يرميها في جدك في العبيد، لتو تكرّوك الأجانب وغيرهم بس اللي بيشغلوا باللعب، لازم الشباب بيشغلوا باللعب، بس كبير واحد لعبته مؤسسة، لعبته شركة، لعبته بنك، لعبته. مشروع اقتصادي لعبته بحث من الجحيث ليعملوا لعبته شهادة من الشهادات الألمية لعبته زوجة يتسلم عاها او زوج تتكلم عاها اي حاجة المهم لعبه وبد سبعد عن ربنا وبد اي حاجة سبعد عن بردنا وبد لان السلطان لا يريدك اطلاقا انك قهد مع ربنا شوفوا أيها الأخوة احنا لازم نتمرن على القعام ربنا هنا عشان نعرف نعود معنا في الأبدية هتعود معاه الجاية الأبدية وانت مش قادر تعود معاه هنا كنت مش قادر تعود مع ربنا ربع ساعة مالها قال مع ربنا ازاي اهلا السنين ولا ملايين السنين في الابدية دي تبقى مشكلة لو انت تقول له رب اسمح لي عني شاية اترك ملكوت بالسبحة وانزل على الارضة تسلح كان مش قادر فاقف تزير مش مولف على القتاية دي ابدا وهو مش يدخل غير الناس المولفين مش يدخل غير الناس المولفين انت انت بتقدر تقعد مع حد من اصحابك او حبيبك لساعة وقتعتين نتجهقوش في الكلام وغاية تتركوا وتكمل الحديث في التليفون متلاقى ولا ساعتين، لكن مع ربنا تقدر تقعد معك لساعة وساعتين، ساعة وقتعتين دي دي, دي, دي دي مشكلة انت رايب واحد وقتعتين بيه تصلت لعقلك سرع في كذا موضوع ليه والمهن ما تفكرش بربنا والشيطان ممكن يجيب له معوضية كبيرة هو عطى السكر عن السرحان فأفكار شبيرة لا ما جايب تسرح لكنيسة المهم ما تسليشي بس ما جايب تسرح موضوع فايس تحضره في مدارة الجحل المهم ما تسليشي بس اسرح في أي حاجة ومهما ما تتليه الكلية في حالنا الخطير بيسل ومزهور بربنا وفات علينا الجميل علشان ياخذ القفص اللي هيضحها بتاع تلكوز فخبضوا فعالباد اللي يجون الدين للقفص الله دخل مزهور بربنا بيسل ناس القفص كان بمالها اللي يجون هذه القفص الله حاجب ده قال جوه مشغول بالربنا انت انا بقولها هيك كاني كده بقول الاطباق الجمالي ده الجمالي مش قادر من عقله ماشي مع العرب اه ده اللي بيسيد الشيطان ده اللي بيسيد الشيطان واحد يقول أنا نسيت اصلي النهارده كله كل شيء اتصلي ربنا ده يعني ما حسار قلبك خاذه ومسهرك أسأل بك عارفين مين أن يغيزه واحد زي داود النبي الشيطان قال الحمد لله فلان نحنش ربين مغانينه جد قال داود بالوعد مجغول آخر مجغولي عند من لك ورد الملك وعنده بيت وقائد الجيش وعنده القضاء وهو القضاء وعنده أسرة فيها ثمان زوجات والعيال يعني بخير كثير وبحي يفدر ربنا ازاي يفدر ربنا ازاي خليهم ينشغل بالمملكة بالجيش بالقضاء بالزوجات بالأولاد ومشاكل كثير ده مسك البتاع اذنير وبتاع الشمعة الذهيرة ووو شاول وحاجات كتير أي وبتاع ابسلوم <تصفيق> ولكن داود يقول له ايه يقول له كم من ساق الى إلى إلى جداول المياه اتساق نفسي إليك يا الله اتساق نفسي إليك كم من اتساق الأرض العصام الماء متى يا أقف وأتراها أمام الرب محبوب هو اسمك يا رب صحوة طول النهار سلاوتي الشيطان يقول لك يا ربانك يا داود والملك والعظم والسلطان والجيس والحباك انت, انت مالك يقول واحدة طلبت من الرب وعياها ألتني أن أسكن في ديت الرب كل أيامي لكي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرر في عسالك احد اتغيض والشياتين صحيح عشان كده الشيطان لما كان بيجع على شهر والي يشوف دوود كان يقول له تبطلق الحصة والشي ياخد بعض ومشي مش قاد ان تقلم ان هم مش في العود ان هم الزيود من لغة محبة ربين يقول له تابحك وحاكر ابن الراجل يمسي على قل ما انت ترى هرجع لكن ما عرفت الحد الكبير، بدائمه هذا بغي، لأن ما قدرش ينتصر عليه ويخلي حاجة تشغله عن ربنا ولو مال ولو أي حاجة. لا الشيطان رعوي لقد المزغوليات. لأي طريقة ومعطلت واحد واحد في جرجس معاه للساعة والساعتين يكون لك محبة مع أي واحد يأخذ قلبك وما يتشل رجل على كنت لك أي موضوع مهم مهم انه لأشي جبلك مشكلة مجملة ليه نجي واحد قبلك قولك مسألة خطيرة ايه جنب ايه المسألة الخطيرة لحكي لك الخطيرة دي هي لا خطيرة ولا حاجة هو الشيطان عايز يبعدك عن ربنا بس يجيب لك الخطيرة دي لو انت تقول لي ولا خطيرة ولا حاجة وخليني مع ربنا ان منك الشيطان. الشيكان بيخلينا نوجل الأمور بموازين أخرى لشيء نعطي أهميات لأمور وخطورة لأمور وأمور يمدد نسيب كل حاجة ومتصرغ ليها كل دعا نسيب ربنا يا ربكو تعيدون تقييم الأمور مرة أخرى وليتكم تسلقون موازينكم مرة أخرى وليتكم تعطون الرب أهمية أهم من أمور العالم وأكبر من أمور العالم علشان تعدوا معه وتتركوا الشيطان والإلهنا لنبجد دائم في الأدب